ختاما افتحوا أعينكم. هذا العرض الوجيز عن استغلال الوقت طيلة هذه الأيام الثلاثة من أيام مبصرة ربما لا يتفق مع الطريقة التي قد تختارونها لأنفسكم لو كنتم مكاني ولكني مع ذلك متأكدة من أنكم إذا واجهتم هذا القضاء فإن عيونكم ستفتح أمام الأشياء التي لم تروها من قبله متدخرين ذكرياتكم؟ للليل الطويل العريض الذي ينتظركم كل شيء رأيتموه سابقا يمسي بالنسبة إليكم عزيزا ينبغي أن ترى عيونكم كل شيء يدخل في مجال بصركم عليكم أن تبصروا حقيقة الأشياء إنكم إن فعلتم فستشعرون بأن عالما جديدا من الجمال يكشف نفسه أمامكم أستطيع أنا الكفيفة أن أعطي إشارة فريدة لأولئك الذين يبصرون أعطيه عظة وتنبيها لأولئك الذين يرغبون في أن يستغلوا نعمة البصر استفيدوا من عيونكم كما لو كنتم مهددين غدا بفقد هذه النعمة وإن النصح نفسه ينبغي تطبيقه على سائر الحواس الأخرى استمعوا إلى الصوت الجميل إلى هزيج الطير إلى نغمات الموسيقى كما لو كنتم غدا ستصابون بالصمم المسوا كل ما يستحق منكم اللمس تنسموا أريج الزهور وعبير العطور تذوقوا لذة كل طعام سائغ لذيذ تتناولونه كما لو أنكم ستفقدون غدا حاستي الشم والذوق تمتعوا بكل حاسة من حواسكم استمتعوا بكل اللذائذ ونعموا بكل مظاهر الجمال التي تتفتح أمامكم في هذه الدنيا بشتى الأشكال ومختلف الطرائق التي تتقدم إليكم بها الطبيعة الخلابة إن كل هذه الحواس هبة تستحق الشكر بيد أن نور البصر يعتبر من أجمل واروع ما يدخل البهجة إلى النفوس